سَبِّحَ لِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم إن الله يحب الذين يقاتلون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 ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعائنا الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها وفي جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا الله. كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصارين الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة